السلام عليكم عدنا في الميدان ومعانا في هذه اللحظات في هذه الدقائق واحد من الاسماء المهمة على خريطة الحياة السياسية المصرية هذه الايام الاستاذ والداعية والشيخ حازم صلاح ابو اسمعين اهلا بك اهلا, أهلا وسهلا اشاركت علينا حياك الله حياك احنا لو خففنا من اللحية شوية هنلاقي صورة طبق الاصل من الراحل الكريم الشيخ صلاح ابو اسماعيل الوالد، صحيح. فيعني وكأنها أجيال تضع في كل مرحلة بصماتها. عليه الحمد. من اللحظة الأولى والواحد بيتكلم عن الداعية الإسلامي يتقدم في الصف السياسي، فيخليني أرجع إلى الجذور وأتصور رأيا إنه الدعاه والوعاظ والشيوخ في مصر لم يلعبوا دورا في الدفاع أو الدعوة عن الحرية والديمقراطية. وبدل المشهد غائبا من هؤلاء الشيوخ اللي ممكن كانوا بأصواتهم بحناجرهم وبقلوبهم وبعقولهم وبأفكارهم وبخطرهم يمثلوا قوة شديدة دافعة ومحركة ومحرضة نحو الحرية والديمقراطية المشهد كان غائب كانش في شيخ معروف بدفاع عن الحرية أو الدعوة إليها حريط يعني حريط المواطن يعني حتى ميدان التحرير كان خاليا من من وجود مثل هذه الاسماء بل على العكس كان هناك دعاء لهم قيمة ومكانة لدى جماهيرهم ومريديهم ومحبيهم في درجة من درجات يعني تجميل الاستبداد او الردوخ له او تشريع ديني للخضوع للظلم الى اي حد وانت بقى في قلب الدعوة الإسلامية منذ سنوات وواحد من يعني الدعاه المشهورين والمعروفين الى اي حد يمكن ان تعتبر هذه الصورة منصفة ام مجحفة <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم اولا انا يعني اشكرك على هذه الدعوة ثانيا اهنئكم بالقناة وخصوصا الحياة اسم عزيز جدا وعايز اقول لكم انه مثل هذا الاسم الذي يداعب بالوجدان والاحلام صار في حياتكم انتم نيابة عن ناس كتير لهنا ثقيلة كبيرة ومهمة جدا وكبيرة فموفقين يا رب العالمين وأسأل الله أنه يجعله صحيح أنا جايز أكون محروم من المتابعة دقيقة نظرا لأن الواحد برا في معظم الوقت لكن امانه كبيرة وربنا يوفقك وصلنا البيت يا استاذ يا فندم الله يخليك <تصفيق> يا رب يعني في الصالون اه احنا هنعمل تعديلات في البيت عشان يقضي محمد مراد محمد مراد محمد مراد رائع برنامج وانا بحب برنامجه جدا طبعا يا سلام يعني بتعمق وتذوق و ودقة وعندي ملاحظات عايز اقولها له نخرج عليه دلوقتي حالا <تصفيق> ضروري ان شاء الله بإذن الله الحقيقة انه الصورة دي يعني عفوا هو مخلفة تماما للواقع تماما يعني هو جايز يكون في اسم او اسمين او ثلاثة هم اللي عملوا الاعتقاد ده لكن في واقع الامر ميدان التحرير كان فيه عشرات من العلماء المشهورين منهم الدكتور جمال عبد الهادي الدكتور محمد عبد المقصود والشيخ حسن ابو الأشبال و يعني منهم إلى جانب أن معتقلات حسني مبارك لم تخلوا أبدا من علماء كبار أفذاذ ولم تخلوا من ناس أخرجوا بر مصر زي الدكتور يحيى إسماعيل وزي الدكتور الشيخ سيد عسكر وزي يعني الحقيقة عدد العلماء الذين إما كتبوا في الصحف كتابة نضاليا لم يكتبها يميني ولا يساري ولا شبابي ولا ما حصلتش ولا في الميادين ولا هتفوا في الشوارع ولا في الوقفات الاحتجاجية إنما تعرف يا أستاذ إبراهيم للفكرة أن الكاميرا لما تسلطها في اتجاه واحد ولا تسلطها في بقية الاتجاهات ما بتشوفش بقية الاتجاهات ودي قضية الحقيقة تتعلق بالشرف الإعلامي تتعلق بالثقافة الإعلامية صحيح. إنما لو إحنا الكاميرا بترى كانت هترى نماذج من العلماء الأفذال لا نخلي الكاميرا الكاميرا كانت مثبتة كمان ومثبتة أمام علماء كثيرين وكان في قرنات فضائية يعني يتصدرها لا هذه مش قنوات إخبارية أنا بتكلم لا عن ناحية إخبارية لا أنا بتكلم على الناحية العلماء أنفسهم أو الشيوخ أنفسهم يعني لدينا لا يمكن نحن. نقول هذا القول دون ان نعود الى ما هو حقيقي وما ممسوك ومثبت في ايدينا يعني لا. يعني زكاد محاضرات حلقات تلفزيونية منتديات وامسيات حلقات في مساجد اذا احنا نتكلم على اشياء ليست بعيدة عنا ولم نكن ورباء عنها ابدا لا يوجد شيخ ارتبط اسمه بالدعوة الى الحرية والديمقراطية بل ومواجهة ومنابزة الرئيس السابق ولا كان من قائمة هؤلاء ابدا في الفترة الاخيرة من هو معروف بانهم شيخ معارض لرئيس اولا احنا يجب من ناحية المنهج العلمي في التفكير ان احنا لا نخلط بين الحديث الدعوي والحديث السياسي لا انا عايز اخلط طب ما انا اخلط اوه بل... انا اخلط بقوة ه... لانه اذا لم تكن هناك في الحديث الدعوي دعوة إلى الحرية وإلى مواجهة الظلم فلا حاجة لنا بهذه الدعوة تمام شوف حضرتك إحنا لما نجن أنا حازم أبو اسماعيل لي حديث أسبوعي على قناة الناس هناك حديث في العلم الشرعي وهناك حديث في الأمور السياسية ده إسلامي وده إسلامي لكن ده متخصص في إيه وده متخصص في إيه فأنا مثلا على سبيل المثال من سنة 2008 كنت أقول عبارة وأكررها 2008 و2009 و2010 ومسجلة أنه طول ما المظاهرات بتنزل في الشارع وتروح مش هتجيب نتائج إلا زيادة الوعي إنما لو عايزنها تغير النظام انزلوا في الشوارع وقولوا مش مروحين يوم إذن يسقط النظام طبعا نتيجة لهذا حدث تداعيات كتير ودعيت إلى أماكن وتكلمت في هذا إلى جانب ند... ندوات لا انا بتكلم تلفزيونيا لكن في برامج اخرى في التلفزيون قد يكون موضوعي هو الفقه ولذلك لو انت حكمت عليا مش علي أنا, ب... انا بتكلم بصفتي واحد اشتهر بمعارضة حسني مبارك بعنف طول الفترة بعنف ومسجله لا انت يعني انت دخلت في الانتخابات و و, و, و فيها يعني كثير بقى من العلماء كده كده. كده. كثير من العلماء كانوا كده لكن لما بيطلع في برنامج بيجي يتقال له تعالى سجل في عن الصحابة. كان كده في في البيت لا بين لقاءات لا يعني هل كان هناك علماء يمكن الان ان نضبط قولا مشهورا او يعني خطبه علامة ومؤثره وقعت في قلب مريديه ومحبيه إلى حد أن صارت مثلا يقال ويروى عن وقفه أمام الظلم وفساد مبارك واستبداده ودعوة إلى خلع هذا الحاكم الذي تسبب فيه و... وتسبب فيه وتسبب فيه يعني أعتقد أنه أيوة فيه كذا حد بس ماشي نطاق يعني عندنا دكتور جمال عبدالهادي مثلا دكتور جمال عبدالهادي أستاذ جامعي ومعني بشأن ال الإخوان المسلمين ومتواجف الإخوان المسلمين وإسم من أسوأ الإخوان المسلمين لما أنا بتكلم على الداعية الجماهير القادر على الوصول للناس اللي بيلتف حواليه جمهور واسع وكبير الإخوان المسلمين نفسهم يا أساس حيزم حضر لك عايزنا نتكلم فيما عدا من هو قريب من الإخوان المسلمين يعني لا بلاش أقول, أقول لا لك وجدي غنيم بلاش أقول لك راغب السرجاني بلاش أقول لك لا أقول لا وجدي غنيم طبعا أكيد يعني وجدي غنيم وراغب السرجاني وجمال عبد الهادي وآخرون موجود لا, طبعا لا موجود وهو كل هؤلاء محسوبين على طيار سياسي مواجه لحسن مبارك إنما الدعاه المشهورين والمعتمدين والذين كانوا يظهرون في تلفزيون في قنواتهم الخاصة وفي حتى القنوات الحكومية غابوا عن المشهد بل كانوا ضد تماما مم. ضد حالة مواجهة الحاكم الظالم الفاسد بل ويدعون دعوة واضحة وصريحة للخضوع إليها. صحيح. إذا نحنا بنتكلم عن فئة من الفئات. الفئة دي أنا وإنت الفئة الغالبة الحاكمة للدعوة الإسلامية في مصر. لا مش الغالبة التي سمح لها. وما هو يعني سمح لها ولمن لم يسمح له من لا اللي كانوا مهاجر مسافر مطرود. مطارد. في ناس لم يسمح لهم فهم بين المطاردة وبين السجود وفي ناس سمح لهم. فإحنا لما هنتناول الناس اللي سمح لهم ونقول عليهم كده مفيش مانع يعني نحنا بس نبقى واخدين بلنا يعني نحنا خذنا مجموعة فئة معينة نحنا انتقيناها من المشهد وقلنا إن الفئة دي عملت كده حاسة مع عشان بس أكون دقيق أنا بقول إنها الفئة الغالبة الحاكمة المسيطرة على العقل المصري الجمعي في فترة العشر عشرين سنة اللي فاتوا التي على ده. ما هو اللي بقول لحضرتك أنت حضرتك بس إيه لو وأضفت لها كلمة إن كان في دعاء الدعاء دول فيهم قسم سمح له وقسم سجن وطرد وان القسم اللي سجن وطرد حضرتك مش مدرجه في قائمة اللي انت بتعلق عليهم دلوقتي فالكلام نقلين ده لا لان الاقل تأثيرا والاقل حضورا والاقل تواجد ابعده ابعده ايوه لان هم انا ما قلتش حاجه آه آه لما يعني اقر وقعته من ببعده خلاص بنتكلم احنا بنتكلم عن انه كان في نوعين من الناس نوع بيتكلم في القضايا. مسأكمل. حجم هائل من الدعاء، وفي فئة قليلة ممن نطورده. لا غير صحيح. هو كان في نوعين من من الطرح. نوع من الطرح منع وطورد لانه بيتناول القضايا العامة وتأثير الجماهيري. ونوع من الطرح سمح له. فأصبحت الكاميرا وال الكاميرا حتى لو خبرية لا تتكلم عن من طرده لأنهم قالوا إن أي حد بيتناول قضايا العامة والنضالية والوقوف قدام الحاكم الظالم وغيره بلاش منه وأصبح الكلام عن الفئة دي فاحنا دلوقتي تورطنا في إن إحنا بنقيم الفئة دي بس وده خطأ من هذي المرة رد هذا الكلام ليه فأنا بقولك لا مش لك لا لا بقول بقولك أه. إنه الإعلام المعارض كان يذكر دائما وجدي بنيم ويتقدم بتصريحاته في صفحات الصفحات الاولى ويعتز بمعارضته لمبارك التي كان احيانا تصل الى من الغلو والتشدد اللي يعني يمكن لا يطيقوا البعض هو على ذلك اه لكن لا كان على يعني دكتور هاي. محمود مزروعة الشيخ حافظ سلامه الدكتور ابراهيم الفقي الشيخ لا لا, لا كويس مهم جدا بالنسبة لي هذه الاسماء وهذه الشخصيات وهذا الحوار لاثبات شيء انه هل في فارق عند الأساس هذا بين مواجهة حاكم لما يمكن أن يطلق عليه الداعية مخالفته للشرع والإسلام أو مجافاته لهذه الأوامر والتعليم ولا مواجهة حاكم لظلمه للناس واستبداده بهم رائع أروع سؤال ممكن أسمعه في الدنيا. لأنه وبالعكس أنا أثني كثيرا على بقى إيه عبقرية هذا السؤال لأنه فعلا دي نقطة مهمة الإسلام يعرف معارضة الحاكم لألف وبه ألف معارضة مخالفته للشرع به وقوعه في الظلم أو التجاوز السياسي أو السياسات غير مبوطة يعني الإسلام يحوظ علينا وعلى دعاتنا وشيوكنا أن يواجه للمخالفتين الله لا خير فيكم إلا لم تقولوها ولا خير فينا إلا لم نسمعها أطيعوني ما أط... لا بلاش أطيعوني ما أطعت الله فيكم سيدنا عثمان بن عفان قامت عليه ثورة ثورة صحيح الثورة دي لما جم ينقشوه محدش قال له أنت بتكلم عثمان كده ليه أنت فاكر أنت مين وهو مين صح. ده من السابقين الأولين ده من المهاجرين ده من العشر المبشرين ده من سمعوا المعارضة السياسية وردوا عليها موضوعيا الإسلام لا يعرف هذا مطلقا ولا يعرف ان في حد ما اقول لحضرتك لا خير فيكم ان لم تقولوها اذا ما ادرتش ان انت تقف قدام الحاكم الظالم وتقول إذا, اذا تهيبت امتي ان تقول للظالم انت ظالم فقد تودع منها يعني اصبح مفيش فايدة فيها فايدة ليه ما ده حصل ليه ده حصل لماذا غاب هذا الداعية الذي كانت مصر في حاجة اليه إلى عشرات مثله. والذين دلوا عضلين دل في السجون. لا ما غبش في السجون. يعني المكانش دولا مكانش دولا المشتات سياسيين زيهم زي وزي غير. يعني اللي هم تعبت حادث. هم دول أعضاء الجماعات الإسلامية وتنظيم تنظيم الجهاد وغيره الذين دخلوا للسجون هؤلاء كانوا يتحدثون عن حاكم كافر. وهؤلاء كانوا يتحدثون عن إقامة الشرع الإسلامي. أما كانوا لا يتحدثون وكانوا يتحدثون أيضا عن تغييره بالقوة وبالعنف. إنما اللي أنا بتكلم عنه هو الداعية الذي يقف في مواجهة الظلم والاستبداد، والذي يدعو إلى الحرية والديمقراطية. طيب. يعني أنا لبأضط قبة، وأنا بتكلم حداك ويمكن أن أحيلك إلى كتاب الإسلام والديمقراطية وفي بحث عن 500 قبة وشريكتة لي شيوخ. لي شخص و... تقصي؟ لي شخص من من قمامهم إلى يعني صفحهم. طيب، إحنا مش عارفين نختلف في نقطة دي كتير. الشيخ صلاح ابو اسماعيل ده قريبي والدي أه ده كان عالم وداعية الشيخ احمد المحلاوي كان عالم وداعية الشيخ محمود عيد كان عالم وداعية الناس دول هل سمح لهم ان يخطبوا الجمعة ده كان لما يروح المسجد يصلي مأمون بعضهم كان تكتب تقرير انه بيصلي في المكان يعني الكلام. معرض اللي يسمح له مش اللي يسمح له بقى مالئية. فدول كانوا بيذهبوا الى المؤتمرات المؤتمرات ويخطبوا فيها ومنهم من خاض انتخابات مجلس الشعب ومنهم من دخل بقوة في هذه الأمور ومنهم من كتب المقالات وانا ذكرت حضرتك أسماء عشان كده بس لو سمحتدي احنا لازم نقسم الموضوع إلى مجموعة ألف اللي هي كان لهم هذا العطاء السياسي ومجموعة به اللي مش داخلين في العطاء السياسي كويس. لما احنا بقى نسيب مجموعة ألف خالص ونروح جايين على به وحطينهم تحت المجهر وما يتكلمش غير عنهم ظلمنا المشهد العام لان احنا نتكلم عن تلت او نصف او رب انما البقيين كانوا في المؤتمرات نقبت المحامين كان فيها الشيخ الشريف بتاع المنصورة كان يقول كلام في منتهى القوة شيخ المحلاوي الشيخ محمود عيدي انا مش مختلف مع حزم يعني... انا بحاول اضبط هذا الاختلاف يعني اخوة حضرتك بتتكلم عن نصف الناس وانا قد اكون أنا معك وانا بقول المشهد الكل ليه انا بقول ان هذا هو مش النصف بقول اكثر من نصف بكثير لانه التأثير الجماهيري الاوسع ايوه لانه سمح لهم كويس انت حضرتك ادتني اللي, ال... بيكون... اللي سمح له لماذا وافق على ان يسمح له بأن يتحدث في الرقائق ويتحدث في امور ليست في جوهر الدفاع عن الحريه عن هؤلاء المواطنين مريدين ولاعبين وصاد في الجامع للنهار ولا يملك ولا يجرؤ او لا يريد ان يتحدث عن حاكم ظالم او عن توريس للحكم ده كان هناك من يدافع عن ذلك ايضا هو انت حضرتك شايف ان انا بدافع عن هذا المنهج انا ضده أنا ب... بس انا بقول لحضرتك انا بقول لحضرتك انا عايز التفسير يا فندم مش انا بفسر لك الموضوع عنه مش... بنتال بساطة آه. انا وحضرتك دعاء اسلامية حضرتك من النوع اللي بيتكلم في الاسلام ويمارس النضال ضد الظلم وانا من النوع اللي ما اقدرش على كده مش بتاع كده انا اقدر اشرح لك احكام الوضوء واحكام الصلاة مم. فحضرتك بتتكلم يوم الاثنين وانا يوم الثلاثه ما مباحث امن الدولة منعتك انت لا قدر الله ودخلتك السجن لا قدر الله وابعدتك وهجرتك وغيره وسابتني انا ممتاز فبقيت انا الاكثر تأثيرا لان انا اللي معايا ميكروفون وانت ما معكش ميكروفون انا ساكت لي تتحدث عن الوضوء ولا تتحدث دل عن على... والحديث عن الشيخ اللي جي قبلك يوم ده اللي عرفه وحاسس ان انا متكامل مع غيري هاي. في ناس غلطانين انا مش لك انه مش حد غلطان انما أنا, إن إن انا بقول لحضرتك انا راجل عارف قدراتي انا بتكلم في الوضوء وحضرتك بتتكلم في الامور أنا العامة انا موافق تماما ف... هذا الكلام يطمئني كثيرا السؤال بقى ليني م... قرر طول الوقت يتكلم في الوضوء قرر يتكلم في السياسة وبدل امر انه اصبح اشجع الشجعان ويدلي بدلوه ويتحدث عن الاستفتاء ومش عارف ايه ويقول رأيا في مخ... طيارات سياسية ويقول رأ... م... م... هذا صامت عن الحق نعم. هو داعية المفروض هذا صامت عن الحق ما الذي بدأ الآن له من مصداقية عندي عندما قرر يتحدث في السياسة ويقول جمهوره الذي تعمل معه طيلة السنوات الماضية على نو لا يخرج رائع. عن الوضوء وعلى الرقائق إلى انه يتحدث له ويقول له بقى ده كافر وده علماني وده ملحد وده ابن لزيمة برافو برافو هي ذا كلام. نادينه وجه حال بعض برافو جدا. وعظيم. لا لا, لا. رائع أنا أصلا <تصفيق> أصلا أصلا أشعر إن إحنا متفقين إحنا آه. مش بنقول لحاجات مختلفة. لا, لا, لا أنا بسأل عشان. أنا لو حضرتني آه لا العفو يا فندم عارف. واتعرف عارف. من هذه الدائرة عما يا كيف يرى هذا الواقع الدعوي. نعم. إنما جدا. أنا مش مش موقع المناظرة أنا في موقع يعني أسمع إلى المناظرة. سعيد جدا لا لا لا العفو. يعني أنا عايز أقول لحضرتك لو حضرتك متوقع أن أنا هدافع عن دول لا في ناس ارتكبوا لا جرائم لا لا تفصر لي أنا متوقع إطلاقا أنا متأكدك من الذكاء الوافي أنك لا تدافع عنهم الله أتكلم إيه إيه في في لا تتكلم على ففصر لي هذه الظاهرة لا في ناس ارتكبوا الجرائم وأخطاء ولازم مم. ندين نفرض أن في حد ارتكب خطيئة إحنا قوتنا أن إحنا نقول أنه ده كان غلط وده كان صح أنه من لا يحسن القول في قضية يتناولها صح أنا معاك لكن في نفس الوقت الحقيقة حتى دول برضو راحوا ألف وبهو جي منهم ناس فضلوا سكتين قالوا احنا لا نتكلم في هذه الموضوعات لأننا لا نحسنه ناس محترمين محترمين قدرتهم هاي. في ناس شافوا ان في ناس كويسة فمشي وراهم في النضال ده فعلا قالوا خلاص احنا هننزل من مداية التحرير وكانوا لهم خيامهم في مداية التحرير وكتير مش قليلين يعني ممكن من من الاسماء الدعوية الكبيرة كان في تنتين اربعين واحد موجودين في مداية التحرير لانهم نهارهم ما بيتهم ما بتحركوش معاهم تلميذهم ومريدينهم ومنهم صنف اللي هو موجود في كل عصر يا استاذ ابراهيم من عصور التاريخ اللي هو قد يستخفوه السلطان م. ولازم نقول إن إحنا إذا وقع الخطأ أنا وحضرتك هنبقى ضده أنا مش مش علشان اللحية اللي أنا فيها لك إنه ده صح لا استخفه السلطان قال له تعالى إلحق. الدنيا هتخرب شايف في المسألة كذا كذا وهو لا يعلم فتورط ومنهم من أدرك أنه تورط و... و يعني فالناس طاقات مش كل الناس زي بعضها صحيح. انما خلينا نقول ايه هو الصح الصح ان يتناول الموضوع من يحسنه وان وهناك فارق بين من يحسن ويكون صاحب موقف انا شفت ناس كتير فكريا ممتازين م. فكريا في الوسع ممتازين انما لما تيجي ساعة اتخاذ المواقف ما يعرفش يتخذ موقف ويبقى هو من احسن الناس فكريا ومن اسوأ الناس مواقف وما تعرفش تجيب ده جنب ده دي مش حكاية اسلامية وغير اسلامية ده شيء انا وانت نهجمه وانا وانت ما نرتضيهوش لانه ده, ده مسألة شرف انسان طب فانا ف... ليه بقول هذا الكلام او اسأل هذا السؤال لي يقودني الى سؤال اخر انه الامر لما بيقعد بقى في خمسة سبع عشر عشرين داعية يمكن انطبق عليهم ما قلت حضرتك وبسألتك عنه ولكن بقى في دائرة أخرى من مئات الألوف محطين بهؤلاء الدعاء كانوا يقولون قولهم ويمشون وراءهم ويؤيدون ما يذهبون إليه مم. الآن هم أنفسهم أصبحوا جمهور قوي ومهم لفكرة طارئة غير أصيلة تأتي على السنة هؤلاء اللي هم ليسوا ذوي علم في السياسة ويتحدثون فيه ولم يكونوا أصحاب موقف سياسي معارض وكانوا في الفترة السابقة كلها ملتزمين بالأوامر والنواهي التي تضعها مباحث أبن الدولة لهم. إذا بهؤلاء جمهورهم العريض هل يمكن لدعية زي الأستاذ حزم صلاح أسماعيل أن يطمئن مريد هؤلاء إلى قولة حق يمكن أن تقال الآن من دعاء أحبوهم واطمئنوا إليهم لا الوضع الان من انضج ما يكون من حيث الوعي عندهم عند المجموعات الحادثة تقولها بالعكس دون من اعمق ما يكون لان احنا بنتكلم النهاردة عن خمس شهور مرت من المدارسة فبالتالي انتقل الموضوع من مرحلة الى مرحلة النقطة التانية ان دول كان مجني عليهم هما دول ما كانش بمزاجهم يعني حرام عليك وحرام عليا، حرام علينا ان احنا نتصور ان الناس دول عملوا ده عن اختيار الناس دول اللي هم مية فت اللي هو حضرتك تكلم عنهم المريدين دول والأئمة آه. دول ده مش عن اختيار دول حرام دول مجنع دول كانوا مكرهين آه. كان اذا, اذا راح المسجد وهو بيقول كلمة في عن الوضوء حود شوية كده قبل ما يروح بيته يروح مباحثة من الدولة فانا هيبقى حرام عليا وحرام عليك لو حبينا نقيم الفترة اللي فاتت دي بدون ما نظل الى انت حضرتك لو حطيت الصحفيين تحت المجهر هتلاقي فيهم كده ولو حطيت الاطباء تحت المجهر هتلاقي فيهم وحتى لو حطيت الحركات السياسية والاحزاب تحت المجهر هتلاقي فيها كده فحالة الاكراه لا اه بس حكرا. لا تحدثونا بالحديث والقرآن والسنة يعني ليه هو كان بيكلم بعيد بقى عن السياسة لا وهو بيك... برضو الكلام بعيد عن السياسه فيما يخص الدين غير الكلام بعيد عن السياسة وخصوصا الطب والفن مثلا ما احنا هنرجع برضه للنقطه رقم واحد من نقولش حضرتك ده نوع وده نوع ده بيدرس علوم وده بيدرس جغرافيا فانت ما تقول يعني في هقول طب اللي بيدرس دين يا فندم لا ما هو لا ده بيدرس علوم وده بيدرس جغرافيا انسىك على اللي بيدرس دين ما يعني اللي ما بيدرس دين اه ف... لا لا عقل الـ الـ الطالب الديني الـ الـ اللي حاصل اللي حاصل ما احنا بنرجع فيحشوه دين. ان الدين هو هذا الموضوع الذي يتحدث فيه وليس الدفاع عن الحرية ولا مواجهة المستبد الظالم وينحصر الدين عنده في شكليات وشعائر وتقوص وينفصل عن الدين الحقيقي ومقاصد الدين الحقيقيه في حرية المرء وفي اطلاق هذه الطاقة الكامنة داخل المؤمن والمسلم في الاعمار في الارض وووووو. فيتحول الامر الى الرقائق والشعائر والتقوص ويبدو دين كله مكرسا ومركزا في هذا الجانب فقط. طيب خليني أرجع تاني يعني أضرب مثل واضح عشان لأن أصدقين نقطة مدام هي بقت هي الحاكمة في الموضوع أنا أشهر كتاب فقه, فقه السن فقه كتاب الفقه ده <تصفيق> عليه رحمة الله وردوانه ال ال ال كتاب الفقه ده في باب هو كتاب فقه في باب عن الوضوء والصلاة وفي باب عن الحكم سياسة الحكم ده اسمه فقه وده اسمه فقه وده اسمه كتاب وده اسمه يعني كتاب. فيه هذا الفصل وفيه ذلك الفصل تمام وكتب كتب الفصلين امام فاضل وعظيم السيد تمام انا اتحدث عن شيوخ الفصل الواحد برافو هي دي ده, ده بقى شيء موجود أنا لما, البرافو أنا لما كنت أنا سعيد بهذا أنا وحذرك من البرافو التامنة يعني هم سبعة بس أخر حاجة أخر حاجة عندكم طب عملونا حاجة <تصفيق> يعني أنا سعيد ليه لأن إحنا وإحنا مثلا في الجامعة كان في أستاذ بيدرس لسنة أولى وأستاذ بيدرس لسنة ربعة فده يحسن مادة وهي مادة واحدة اسمها القانون الجنائي هنا يدرس حاجة اسمها علم الإجرام صحيح. وهنا يدرس حاجة اسمها صحيح. فأنت حضرتك بتيجي هنا الموضوع أنا ما عنديش مشكلة أبن غد دلوقتي في كلام حضرتك غير إن اللي بيدرس سنة أولى قرأ يدرس لنا جامعة دلوقتي لا هنا بقى حصل تطوير إزايك فيها خمس شهور تطوير طبعا إنه قامت ثورة لا لا. غير مشاعره مش, مش غير فقه وافكاره ورؤى وتاريخ التلاتين سنة اي كده. حد غير حد اهو شفت مفيش برافو أو طيب آه أو اخر واحد يقول كده حضرتك ده حضرتك رجل من اصحاب الفكر العام خمس شهور دي فرصة الوعي الثورة بتنشئ حالة لا من لا نكلم على فرصة للوعي مش فرصة للعلم ما هو دي بقى النقطة لا مش فرصة للعلم لا يمكن أنا تتصدق مثلا لو أي شيخ أنا مش عايز أقول أسماء شيوخ علشان لا أحرق حضرتك بذكر أحد منهم شكورك لكن الحقيقة لو شيخنا مشيوخ دول عكفة الآن وقرأ يعني كتب الفكر الإسلامي و... و... مش و... ودرس متخصص. الإسلام والدولة وقرر باي يقول لنا فتاويل عظيمة رائعة اللي استفتعوا وعن غيره لا لا مش هيبقى متخصص إنما هيحصل حالة مدارسة المدرسه طبعا و... واعتقد بح... وربما ارى معالمها عند البعض يعني تاريخ السلف نفسه في تغيرات ما تقول ان شيئا ما يجري تحت الصابه اه طبعا طبعا ولغايه دلوقتي لغايه دلوقتي في ناس مثلا شايفين مجلس عسكري كويس وفي ناس شايفين وحش جدا من مين من الاسلامي اه كويس موجود داخل بس يعني اللي شايفينه وحش قليلين قوي معلش لا اولئذين بالعكس التصدد للدفاع عنه وللهجوم على من ينتقده بس في اخرين كثيرا. لا لا في اخرين في اخرين ومهمين جدا لا انت لسه اتعرفتي بالناس دي يا استاذ حازم انا اقدم لحضرتك <تصفيق> نفسي حازم ابو اسماعيل اهلا بيكوا دورنا <تصفيق> انا عايز اقول لحضرتك ان الاراء اللي موجودة مختلفة دون مش قوال يا بأساس إبراهيم دي حالة وعي والوعي معناه اختلاف ونقاش ومعناه واحد يبقى عالي قوي واحد نص نص واحد ربع ربع واحد متخصص واحد مشو... واحد هيبقى هو المفكر الموجه واحد بيتوجه باشر واحد في مدن التحرير كويس. يكلموا يملون ندوات بهذه الصورة طبعا. لا يعني حاجات مدن التحرير دي ممكن فيها تفصيلا يعني من اللي أعد ومين اللي راح ومين اللي جي لكن انت بتقول حركة ان الفترة مرحلة تكوين اه مرحلة المضاج للوعي ايه بقى اهم عناوينها من نقطة نظر حضرتك لو بتنصح زملائك او بتنصح يعني مزرائك من الدعاء ايه اهم عناوين هذه المرحلة التي تلزم الشيخة او الداعية بان يكونها في هذه اللحظة التي تمر بها بس شوف سيدي وبوضوح نحن بلد قام قامت بثورة مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة في فترة مئتين سنة بسنة واقل الثورات دي يعني لم تكن مقصرة في فئنها تثور على الظلم والثورات دي نسبة كبيرة منها الذين قادوها كانوا علماء وأصحاب فكر شرعي وعلماء علماء علماء بدأني وعمة وهم اللي قادوا هذه الثورات كل هذه الثورات رجعنا تاني التفينا على الثورات وعاد الناس إلى الظلم وإلى الطغيان ولذلك النقطة الحاكمة الآن هي ان انا احمي البلد من الارتداد الى الطغيان مرة تانية اللي مش مقصر في انه بيحاول يرجع مش مقصر ابدا ومش مقصر ابدا وبيمكر... الطغيان مش مقصر في انه يحاول يرجع يعني. طبعا الطغيان أوه. مش مقصر في انه يحاول يرجع شغال كويس جدا ومكر الليل والنهار ولعبة على مستوى عالي تنفق عليه اموال وتستخدم فيه سلطات وفيه معلش ويدرب هنا ويلحق هنا موجود فبالتالي إحنا الآن مش في مرحلة الثورة إحنا في المرحلة المصيبة التي تكررت على بلدنا ست ثورات أو خمس ثورات على الأقل أنه بعد ما بننجح بنرتد مرة تاني ولذلك إذا ولذلك كنت... أيها الداعية عليك بالآتي ولذلك واحد. أيها الداعية عليك أن تعلم ان شغلتك هي الوعي الذي يؤدي إلى حراسة الحراك اللي حصل حراسته أنه ما يفقدش شغلتك الوقت أنك تحشد الناس إنهم يحطوا الموضوع. مثلا لما الناس صارت ال المنقشة ال الشهيرة الضخمة بتاعت الدستور اولا والانتخابات اولا. عارف حضرتك فكرة بتوع الدستور اولا أنا أرفضها وفكرة بتاعة الانتخابات أولاً أنا أرفضه ومال أنا مع مين أنا مع الفكرة التالتة ايه الفكرة التالتة دي؟ الدستور اولا دول الناس الشيك الـ الـ الاكاديميين المحترمين المنطقيين اللي يقولك نبني الاساس وبعدين يحطه فقيل بناء حاجة كده لطيفة جميلة مكيفة التنين يقولك الارادة الشعبية والت... انا بقول ده الدنيا هتخرب انا عايز الحق طريق قبل ما الطاع الطرق هيقف مش هعرف اوصل ولا دستور اولا ولا انتخابات اولا انتو بتتكلموا في وسع النقاش ال... انا بالحق ب... دو... ثورات راحة كل في سنة اتنين وخمسين الرزاق السنهوري وسليمان حافظ ونجوم القانون هم اللي كانوا مع مثل حكاية الدستور اولا مثلها فانا عايز اقول احنا بنلحق فالداعية سهدان ما تفكرنيش بسليمان حافظ الرزاق السنهوري ان انا رأيي ان هم اول ترزيلة قوانين مع بعض الصورة وإن مع مثلا عمالقة القانون بقول لك القانون على نفسه هنطلع عنا حضرتك متفقين ودي تبقى مشكلة لما هم الحقيقة مرسوا يعني اللي يقرأ كتاب سليمان حافظ لرأي انه اهم حاجة تتقري في هذه الايام هو كتاب سليمان حافظ هم مذكراته اه ازاي اقعد جنب عسكر يوليو انتوا عايزين ايه يعمل لهم قانون ويفصل لهم ماده ويا ريت كل ده عشان ايه؟ بيكره زعيم حزب الوفد وقتها مصطفى النحاس عايزين يخلصوا من النحاس والحافظه بس اه ويا ريت انتوا عايزين ايه ده كان هو بيقول لهم لا ما تعملوش كده لا هيحصل كذا وهو ولذلك سجنوه واهانوه ولذلك سبحان الله وراح قال لهم لازم في 56 لازم تسيب الحكم ولازم مش عارفوا تنازلوا عن ايه ودفلوا السجن وانتهى بيه الامر يعني عندما الله. تقرأ فصل كتابه الاخير مذكراته تعود فورا لتقرأ الفصل الاول لتدرك يعني الحياة هكذا ولذلك انا كتبت هذه القائمة من الكتب وانا في ميدان التحرير ودتب كنت بديها للناس وقالوه وقرب كتب دي ست كتب طبعا ومنها كتب <تصفيق> وكان عليه رحمة الله ورضوانه الدكتور عبد الرزاق السنهوري م. ده توفى بعد, توفي بعد جمال عبد الناصر ما توفي مم. ربنا اراد انه يشوف الفترة كلها بكل مقاسية ويندم فطبعا <تصفيق> فتقول ان في خطر مشابه فالدعاء لازم يعرفوا ان دورهم الان كزعماء شعبيين انهم يحرسوا النتائج وإلا عمر مكرم عمل اول ثورة في التاريخ الحديث في مصر مم. وشال خرشة باشا وجاب والي اول حاجة عمل إنه, انه عمر مكرم راح في ستين دهية نفوه وطلعوه برا ونقوه وعملوا مذبحة طب ازاي ف... الدعاي حرصوا انه الصوار و... او جمهور كبير او عدد من الصوار مجموعة من الملاحدة والعلمانيين والليبراليين وعلى هذا القدر من غلظة المشاعر تجاه فريق رئيسي جوه معركة التغيير للمرة الثانية ده شيء انا باستغرب جدا لما حد يستغربه مم. لما لقي حد يستغرب من كده استغرب ده ده ابجديات منهج التفكير العلمي احنا في حالة الثورة كلنا يد واحد لكن لما كل واحد بيرجع الى مكانه الى مركزه الى حزبه الى كده شيء طبيعي انه بيخدم في الانتخابات لا مش في الانتخابات أنا اولا هو شيء مش طبيعي لما يطلع من دعاه والشيوخ المفروض ينطقوا بالحق مش ينطقوا بالخطاب السياسي اللي يخدم اهداف طيار او جماعة او فريق لكن خلينا اقف عند حكاية حراسة الثورة انت موقليش الخلاف السياسي فاقول لك مشروع اللي يطلع اقول لك دول العلمانيين كفر انما انا بكلم في حراسة الثورة ازاي هو يحرس الثورة وهو رأيه جزء اصيل من الثورة ده ابن لازينة علماني ملحد ما من رأيه رأي ك انا وعيد. برضو رأي كده وكنا النار. وهم النار. كانوا موجودين في مدايه التحرير برضو وهيروحوا النار إذا اذا كان ملحدا هيروح النار طبعا يعني ملحد ويروح الجنة ربنا الجنة رحمة تاعت. ربنا واسعت كل الجنة شيء الجنة دي بتاعه ربنا و... لا انا ولا <تصفيق> انت اللي هنحدد مين يخرج يعني ده نقول والله ده تصرف كبير يعني انا عايز اقول بس عشان يبقى واضح العلماء دول او الدعاه دول الوحشين إن الوحشين ما هو الموضوع علماء ده موضوع يعني المتحدثين دول, دول. متحدثين لا وما هاي. فيهم طبعا لا شك فيهم علماء اجلوا فيهم ليسوا علماء ده ما, ما فيهم علماء في اكتشفنا جلدهم اه طبعا مش... فاحنا نقول ا ا دول دول كانوا في ميدان التحرير مع العلمانيين والملحدين وما كانواش ومت... وما كانش رفضين لا يا فندم لا العفو لا لا, لا لا مش انت شور الحياد الحيادي نعم أعلم صحيح أوه. أوه. أهو مثلا أهو مثلا ده لا تتصور أنا أقدر وأحب وأجل قد إيه يعني شوف أنت يعني أنا أشعر دي غيره حضرتك تغار على أنه أنت أنت معتز معتز جدا بأنه حتى الإشارة للوحد بيتكلم عني قاعدة أشعر من أول الحلقة <تصفيق> <تصفح>. يعني إنما جميل جميل أهوديت أفضل يمكن أنسى كل اللي حصل في الحلقة وأفضل متذكر إبراهيم عيسى الذي لما ورد في ضمن الحوار وانا بتكلم قال لي اوعد شير عليا يعني احبها طبعا وعايز اضيف لك كمان ولا احب الاحكام يعني لانني انزعج من هذه التهم ان وجهت لي لانني لست كذلك فضع لانا انزعج جدا لان يكون احد حكما على احد هو ده موضوع لو لو, لو ما تروح نتكلم فيه مم. لو عرضي علشان نكمل نسيبه لا تحدد يا استاذ انت ضيفي ولكن انت الرئيس بما ان الرئيس بس <أنا> بعد كده <تصفيق> ال فانا عايز اقول دول كانوا موجودين ودول وت وتساعدوا وتكاتفوا وت معا ويعني ل لاسقاط النظام اللي كان موجود لكن لما سقط النظام انا مش مطالب ان انا اغير منهاجي لأ. فبالتالي برجع للي انا فيه بعده اقول العلماني منحرف والملحد منحرف واقول اللي انا عايزه كويس. وهو يقول عليه اللي هو عايزه يقول ده كذا ده ده, ده طبيعي طبيعي انا بتكلم هتتكلم حالا في السياسه احنا واحنا بنتكلم على الثورة وحماية الثورة وحراستها ولما تدعو جهه مثلا الى انه الثوره اولا هنعمل جمع 8 يوليو ونحن سنشارك للمحاكمات العاجلة العادلة النهار ده وانا بكلم حضرتك نهارا تمن حركات إسلامية ومنها اسماء تعلمها جيدا وتعرفها طلعوا بيان يدينوا هذه المشاركة ويرفضوا يعني انا موافق انهم يرفضوا محرار حد حد على المشاركة لكن ادانة المشترك والطعن فيه وفي اهداف من هذه الوقفة او من هذا الاحتجاج هو ده اللي مأخوذ على إطار الاسلامي في الحاله الراهنه واسمح لي ان انا ما فرقش يعني انه انه في حاله من حالات الرغبه الشديدة في القاء الاحكام على الناس وفي تفتيش في ضمائرهم والعبث في قلوبهم ايضا وكانه يعني يمتلك الحقيقة المطلقة وكأنه يملك حق تفتيش قلوب الناس يا دي بس موضوعات كتير قوي إنما نقي أي حاجة فيه نوم نتكلم عنها يعني هو آه الحقيقة في نقطة يعني ممكن تبقى هي اللي تفاهمنا المسألة دي كلها جاي ازاي عارف حضرتك لما يبقى فيه عدم وضوح اقوم انا خاف انا هنزل اعمل ايه بالضبط يعني مثلا انا واحد من الناس باعتبر ان اللي اللي طلعوا شعار الثورة اولا دول أفاق بعد ما أنا كنت هتشل من شدة إن أنا بقول لهم يعني بأوقف الناس لذا ولإنه الاحتشاد يستمر وما فيش حاجة إن حد يتوقف من عن الذهاب إلى إلى إلى, إلى مدينة التحرير وإنه لازم ده يفضل موجود شعور بالحراسة المستمرة على الثورة وما إلى ذلك كان ده مستمر فالناس كانوا منشغلين بحاجات تانية. وأنا ما يهمنيش مبارك وحبيبي العالي والناس دول يتحكموا دلوقتي أو ما يتحكموش دلوقتي يعني دول هيتحكموا ويتحكموا هيتحكموا. أنا يهمني أن أحرس الأمور أنها ترتد فلا شك لما حد يبتدي يطلع الوقتي ويفيق ويرجع يقول الثورة أولاً بعد ما أنا تعبت تنف بقى الثورة ودعم الثورة وحراس الثورة والإخوان والسلفيين كل الهيئات اللي بتسمعها كل الهيئات اللي تسمع عنها لما يرجع النهاردة أقول الحمد لله لكن لازم كمان اكون انسان محترم لما يبقى فيه نسبة غموض مش واضحة ولذلك انا كنت حر يعني هي, هي القصة لا لحظه هي واحدة مش لا انا لا قصدي يا استاذ حازم مش في قبولك او رفضك للمشاركة في مظاهرة من عدمه القصة قصة حكمك على من يشارك الموضوع لا احنا مش معنيين بانه مش مدعوين الناس كلها تروح اللي عايز يروح يروح انما الفكرة ان اللي, اللي ما يروحش يقرر ان اللي راح كذا وكذا وكذا ومطاعن فيه ده دي القصة اللي هل السؤال اللي هتجاوبني عليه بس بعد الفاصل فضل هل ده يليق بقيم واخلاق دعاة او ناس منتسبة الى الاسلام وترى في نفسها يعني جرأة الحديث باسمه او عن قيمه ما هو أنا مش هقدر أعلق إلا على نص واضح أصلي حكم قال إيه يعني لازم حضرتك يبقى قدامي بيان تقول لي ما رأيك في هذا البيان ملاحدة والكفار ما أنا لازم أقرأ قال إيه ملاحدة قال كيف قالتش حاجة شعار قال إيه قال الجمعة 27 مايو يدعو لها الملاحدة والعلمانيون والكفر ما شفتش, ال... مين, ما شفتش مين ما شفتش المواقع الانترنت السلفيه ما شفتش يعني اللي هو موقع مين طيب هنجيب اسم الموقع آه. واسم الشخص وعنوان بيته ورقم تليفونه لكن بعد الفاصل هالايميل عايز الايميل عشان بس الشيخ عصفوري بعد الفاصل باذن <بيذنها. تصفيق> <تصفيق> الى شيخنا الداعيه الاستاذ حازم صلاح ابو اسماعيل وقد جاء اوان الحديث عن ترشحك على مقعد رئيس الجمهورية طبعا الكلمة قانونية وكمحامية هل يمكن أن تترشح في انتخابات لا تعلم موعدها والله أنا يعني مش عارف أنا أصرفت في كلمة برافو مش كده بس أنا <تصفيق> مضطر أقولها لك تاني يعني دي الحقيقة أنا لازم أشهد أن أسئلتك فعلا هي في الصميم هو ده هي دي الجريمة الكبيرة التي يرتكبها القائمون على الأمور بعد ال... في حد في الدنيا في مجلس سيبك من الرئاسة في مجلس الشعب في حد عنده انتخابات بعد شهرين وما يعرفش الدائرة اللي ينتخ اللي يترشح فيها دي ولا أكبر ولا أصغر ولا وازاي وهل محتاج يتفق مع حد تاني ولا ممكن لوحده يطلع يت... في في الدنيا كده في عدم وضوح رؤية في حد يترشح وهو للرئاسة وهو لا يعلم دولة رئاسية ولا برلمانية مم. في حد يترشح وهو لا يعلم الانتخابات في شهر ديسمبر ولا في شهر نوفمبر ولا في شهر طب كان ادعى من الدستور اولا يا استاذ حسني لا طبعا لذا ده ادعى ان احنا نخلص بسرعة ده احنا لو استنينا الدستور اولا لا ستين لا ده بيني 60 سنه هنغطس اللي استنى الدستور اولا احنا كان المفروض نعمل الدستور اولا كان المفروض يعني ان شارل مارش احل واحنا معانا دستور حسني مبارك اترما يوم 11 فبراير المفروض في خلال 10 ايام بالكثير كانت الثورة تضغط ليعلن جدول واضح م. رؤية واضحة جدول يوم كذا يحصل كذا يوم كذا يوم كذا يوم كذا بوضوح إنما أنا النهاردة قاعدة أقول الأحزاب مش جاهزة الأحزاب مش جاهزة طب ما طلعتش حزب الكرامة يشتغل ليه م. وما طلعتش حزب العمل المجمد ليه ومخلي شروط إنشاء الأحزاب صعبة ليه ومخلي قانون جمعيات حسني وبارك زي ما هو ما سهلتش ليه ومخلي قانون صحف حسني وبارك زي ما هو لغاية دلوقتي ما س ما تجهز البلد علشان تعمل حيوية سياسية انما قاعد تقول ان المسألة اه والله هتبقى كويسة وما فيش الكلام ده فلا هو طبعا كان يجب ان يكون هناك ضغط للوضوح إنما حالة, الغموض حالة الغموض دي بقى معناها خطورة رهيبة ما استناش أنا انا عايز اغير الدستور بس مش تحت مظلة حكم عسكري تحت مظلة حكم مدني الميزانية بتاعة 85 مليون يا أستاذ إبراهيم أه. ميزانية بلد يوقعها المشير حسين طنطاوي ميزانية بلد اللي كان مجلس الشعب بيقطعوا بعض علشان يقولوا الميزانية وحشة وحلوة وفيها انحرافات وفيها صحة وفيها غلط وليس يأثر كلامهم لكن في الديمقراطية يأثر في الديمقراطية يأثر طبع. طبعا طبعا السؤال هنا إنه حتى لما يحصل انتخابات مجلس الشعب وتعمل لجنة تأسسية لوضع الدستور وتضع الدستور وتطرحه للاستفتاء ما كل ده حكم عسكري مين قال انه مش يبقى حكم عسكري على الاقل بقت سلطة تشريعية اه يعني على الاقل لا مش على, مش على الاقل أنت بس لحظة واحدة, لحظة واحدة على الاقل بقت سلطة تشريعية ما احنا عندنا في البلد تلت سلطات السلطة التشريعية بقت مع مجلس الشعب يقدر يقول ممنوع على المجلس العسكري حالة المدنيين للقضاء العسكري واحد طلع يعمل مظاهرة في الشارع وادوني القضاء العسكري علشان نعود مرة تانية يقدر يطلع على الاقل بقى فيه شيء الى جانب بقت فيه حكومة بقت فيه حكومة رئيس وزراء ووزراء يمكن استجوابهم في مجلس عايز حجزب انا عايز اعرف أنا فعلا بسأل اعرف يعني يعني انت كرجل قانوني لما مجلس الشعب هيطلع قانون في شهر ديسمبر 2011 اليس في حاجة الى تصديق من مجلس العسكري اه طيب. بس يومها خليه ما يصدقش إنها هتعمله يعني هيبقى الشعب علم وواضح م. قدام الحالة أن البرلمان الذي يمثل الشعب اختار قانونا م. وأن المجلس العسكري يرفض التصديق على هذا القانون ماذا ترى إنه يحصل ساعتها شعب لازم يحرص نفسه إحنا مش هنجمل يعني كنا بنعرف نتكلم عن حسن وبرد كويس دلوقتي يا نوع من الشغل في المجملة لازم لا لو لو مصر اشتغلت الناس. في المجامله يبقى اشتغلت في الهزيمه هنضيع هنضيع اذا قررت تضع مسدس طب في فمنا زي ما كنا نجامل جمال, جمال مبارك وخلاص بدل الدم اللي راح لا لا, لا ده دمه ثقيل اوي دمه ثقيل <تصفيق> <وده> و طيب <تصفيق> انتقل مرة اخرى الى السؤال المركزي هنا انه حضرتك قررت ترشح نفسك في انتخابات مش عارفين هي امتى ومتى ويمكن ان تطول الحملة الانتخابية حتى تمل ويمل مؤيدوك ويمكن ان تكون يعني الامور اكثر غموضا من ذلك ازاي تاخد قرار فعلا الترشح في انتخابات لا تعلم موعدها ما قلت لحضرتك دي حالة الضرورة حالة ادراك الطريق قبل ان يتمكن منه قطاع الطريق فتش عن امريكا يا استاذ ابراهيم امريكا قوة عظمى في العالم دولة كبيرة تفتكر امريكا راحت نمت يعني شيء الدنيا كده ورح بس وهي صحي عملتي بالضبط انت لازم تفتش اين المخلب الامريكي الان في اللعبة دي ما فاذا آه. ادركت ان هناك مخلب امريكي يبقى انت محتاج بسرعة تبقى موجود احنا مش هنرجع نبيع البلد نسلمهم البلد تانية بعد الدماء اللي راحت فبالتالي الترشح في فرق بين الترشح الانيق الشيك ان انا بقالي سنتين بجهز حملتي الانتخابية وخطتي وعمل المجموعات بتاعتي وعمل برنامج الانتخابي وداخل على دولة رئاسية او على دولة برلمانية كلام كده محترم وبين ان انا في حالة الضرورة لوطن يوشك انه يروح وامريكا بتشتغل فيه وبتشتغل فيه كويس جدا مش ماني امريكا بس رسوس حاجة امريكا مش افقض في الاعطم يعني مستبعد ان السعودية بتشتغل فيه ما هو انا مش عايز ادخل في التوازن الدولي في المنطقة إن هل السعودية بتشتغل لوحدها ولا بتشتغل تبعا لأمريكا ولا بتشتغل تبعا لحاجة تانية مش عايز أتكلم في ده إنما أنا بتكلم عن القوة اللي لها عناصر داخل ولها شخصيات داخل البلد وعايزه ترد الموضوع إلى مثلا إلى حسن وبرك بس حسن وبرك بشرطة وعايزه ترجع الدستور بس حزب الوطني بشرطة وعايزه ترجع أمن الدولة بس أمن الدولة بشرطه هتطلع حاجة تغري الشعب الله الكلام ده حلو قوي ولامع وجميل ويرجعوا مرة تانية يقولوا الحمد لله على عالسلامة ويوم ما تجري انتخابات الرئاسية ويعلن الفائز ما الكلام ده برضو برلمانية. انا مش عايز اعمل انا ما معاملتي منزعمة بين فكرتين يعني امريكا ولا السعودية بس اعتقد هما الاثنين ما دي نفسه هدف السعودية ما يجراش حاجة انا ما يهمنيش انا يهمني المبدأ م. السعودية السعودية مبدأها ايه انا من مش قادر اتصور اصلا انت حضرتك ممكن تكون بتقصد الناحية الدينية عشان انا مبقاش واخد بالي انت حضرتك قد يكون لك التصور اللي هو ايه بقى اللي بيقولوا الناس اللي هم الوهبيين والسلفيين والطيار المش عارف ايه لا ده موضوع اخر ده لان احنا شوف اخر ليه, يعني هقول, ليه من هقول لك ليه حالة ليه عشان تجاوبي ليه, لي ليه دقيقة اذا كان امريكان مستعدين يمولوا ليبراليين وعلمانيين ومش عارف ايه ليه السعودية ميتمولش وهبيين وسلفيين ومش عارف ايه لان السعودية لا تمول هذا ولا حتى داخل السعودية مم. مش دي قضية السعودية الحكومة السعودية ليست ده, ده بالعكس من السزاجة ان نتصور ان السعودية تسعى انا اقنع في النعتذب الحكومة السعودية دي مسألة خلينا نتكلم عن الاسرة السعودية وعن الاسرة السعودية تفتكر طبعا مم. طب خاليك تقولي كده في إطار التحليل بس عشان القطع بالمعلومات بس الله فضل هكذا تفضل تكملي يعني إحنا الآن لازم نضع في اعتبارنا إن إحنا بلد بنحرص نفسا إشمعنا الفرنسا تعمل الثورة الفرنسية مرة وتؤسس عليها جمهوريات وتؤمن جمهورية أول أو تانية أو وتشتغل وتحط دستور ليه هما محترمين وإحنا مش محترمين لا عشان ما فهمش معطلين مصبيطين للهيمه وما مهدح. فهمش ليش تنزفونه أو لقضايا تحويل الثوره الى مكاسب سياسية لهم وجماعات وطيارات اسلاميه قررت ان نص الشعب او ثلثه او ربعه او 22% منه كافر شفت بقى حضرتك انت الان الذي تورط في اللي انت كنت بتهاجمه من شويه انك بتنزل حكم على الاخرين لا انا بس شويه اه كويس انا عليه يعني موضوع الحكم مف... م... ده, ده وجهة وجهه نظره رايه انا رايي ان العلمانيه خطر رهيب على البلد وأنهم عايزين يسرقوا البلد أنا رأيي كذا لا حر أنا أرى أن العلمانيين ما قبل ما أنت ترى وأنا أرى من نرى الأول إزاي هنعيش مع بعض طب مش دا كان الواجب طيب لما تحول الأمر بدل ما احنا هنعيش مع بعض إزاي إلى أنا أرى أنك خطر على البلد وإن ترى أن أنا خطر على البلد وأنا ما قدرش أبرق أبدا طيار بيقول أن السنفين خطر على البلد ولا اقدر ابرئ السلفيين ومرايهم ان العلمانيين خطر على البلد والابراهيم خطر على البلد ما بدل ما نشوف الخطر المتبادل مننا على بعضينا كده ما نشوف الخطر اللي علينا الاول لا بقى انا رايي العكس اتفضل انا رايي ان العلمانيين من حقهم يقولوا ان السلفيين خطر على البلد ونسمعهم ويمكن يطلعوا فيهم جزء من الصح ورايي ان السلفيين من حقهم يقولوا ان العلمانيين خطر على البلد ويتكلموا لان ده اصطراع الافكار دي ده تقدم الثقافي انا, مش, مع أنا بس مش انا مش مش ناوي اجمعهم الاثنين في في واحدة واحده يتصالحوا بعض انا بقول لحضرتك انه قبل اداره الصراع السياسي ده اللي الحقيقه السلفيين ما بيتكلموش باعتبره سياسي بيكلموه باعتباره ديني نعمل الاول قواعد بناء الدولة اللي حكولت عليها والدستور وغيره وبعدين يا سيدي نقعد مع بعض نتخانق زي ما احنا عايزين طب ما احنا نتخانق في قواعد بناء الدولة نفسها صح كويس يلا نتخانق في قواعد بناء الدولة اه يا ريت نتخانق ما بعد يعني الدستور زي ما قال هيعملوا كده مين اللي هيختارهم حضرتك ولا مين اللي هيختار دو... مين اللي هي يختار اللي هيعملوا الدستور كويس ما اعرفش انت المرشح رئيس اقول لي بالظبط لازم الرجوع هو ده بقى انا عندي الاحزاب مش جاهزة والوقت مش كافي لـ لـ لـ لـ لـ لـ لتجهزها دول اسمهم ايه دول المرشحين خلاص مش هعتمد على ناحية مرشحين المرشحين مش جاهزين هعتمد على الناخبين حاجة اسمها شعب مصر وعي شعب مصر اعود اتكلم وحضرها تتكلم وخصمي يتكلم وصحبي يتكلم ونعود نخلي الكلام كله وإلا احنا اذا كنا نوين نكفر بشعب مصر ان كلهم طراطير او كلهم سزج وانه استنوا لما الاحزاب تعرف تواجهك وتربيك وذا انتم مش متربيين ولا فاهمين يبقى معنى كده إحنا, احنا قوم لا نؤمنه بشيء اسمه شعب مصر لا معنى كده يبقى احمد نظيف الشعب غير ناضج وانه مش مهيئ للديمقراطيه كمان بالظبط يعني العند كمان الفكرة بس واحنا بنتطحن امام الشعب المصري لكي يختار هو او الشعب مش امامه هو محرنة. لا لا عشان ينتخب احنا مش على المسرح هو متفرج سي. لا لا لا مش متفرج هو لا, لا دول مش مستوردين برضو لسه لا فيجيبنهم من من, من البحر الاحمر ولا للعلمانيين من البحر المتوسط ما كلهم موصلين هو تروح الريف حضرتك اللي بيقعدوا في اوضه و دوار وكوبايه الشاي ولا يقعدوا على مصطبه ولا في دوار دول عندهم نضج وهما بيتكلموا مع بعض بيقعدوا دول هم من أنا مش, مش هم بيساعديني احب ان اطمنك اذا كنت يعني في حاجة الى رأي يعني فانا طبعا. اتصور انه الانتخابات القادمة لن تأتي باغلبيه من التيار الاسلامي على الاطلاق وقلت هذا الكلام اكثر من مرة وقلت ان هذه التسجيلات ستظل بقية على اليوتيوب حتى يعني تظهر النتائج بعد الانتخابات وانه انا كشخص اراقب الحسية السياسية ومحلل ومتواجد في هذا الشارع المصري اعتقد ان هذه النتائج لن تأتي كما يتصورها على الاطلاق لا الاخوان ولا خصومهم ومن ثم انا لا اتكلم اطلاقا من منطق فزع من سيطرة احد, على أحد. لا العلمانيين هيكسبوا ولا اليساريين ولا الاخوان المسلمين انا اكلم بمنطق انه لما نيجي نعرض بضاعتنا على الكافة في الانتخابات ما يباش اللي بنعرضه انني رائع وعظيم وغيري كافر لا اعرض ان انا عظيم ورائع وغيري ملحد او غيري حائد كلهم بقولوا كده كل المعروض بضاعة من الطيار السلفي ومن الطيار الاسلامي الان يتحدث على انه خصومه خصوم من الملحدين والذين يقفون موقفا مطعون في دنهم وفي إيمانهم وفي إدراكهم لإسلامية هذه الأمة شوف حضرتك اولا أنا لم أسمع ولا واحد قال كده هتبقى أكيد مشكلتك أستاذ حيزة آه ممكن ب... لأن أقول... أقطع بأنها مشكلتك أنا عايز أقول اعتبروني بس أنا بقول دي شهادتي أنه دائما هذا الكلام يقوله خصوم السلفين أو خصوم الإسلاميين وما تسمعوش ولا المره دي يعني هلاو الخسريه تقصد او هلاو السمعيه لا الشطاره بقى ايه أخير. انك تروح جايب النص ده لا تقول لا اسمع لا. فلان كذا لا لا لا لا إنما, لا لا لا. انما انما والله لو الله لو كان في الامر يعني احساس بان دي هتبقى اجابتك كنا عملنالك قائمه 100% ما انا فيلمية. هقول لحضرتك لا انا <تصورة> هقول لك حاجه اقوى من القايمه من القايمه 100% هقول لك ان ده رايي انا شخصيا أوه. انا شخصيا لو اتي بواحد بيقول انا مش مستعد مش مضطر اسمع كلام ربنا هقول عنه كده مش علشان تقول اه بالظبط ما تقول لي زي ما انت عايز بس في المعركة الانتخابية وفي المعركه الانتخابيه تفضل نفسك عنه بانه هو بيقول انه الراجل ده يعني عايز حكم مدني وانت انت عايز حكم اسلامي لا ما هو عايز مدني وانا عايز مدني اه بس انا عايز مدني لا يرتكب المحرمات وهو عايز مدني متصور ان في مرشح للانتخابات يا استاذ حازم هيقف اتفق ألف واحد مؤتمر يقول انا ادعو الى مش عارف الى توزيع الخبر مجانا على الجمهور مين الاحمق اللي يعمل كده احنا على الناس اللي بقى العبره بقى خوفا ولا صدقا هي دي العبرة انت مالك لا ده الناخب بيصدر قراره لا, لا لا لا, لا, لا معلش انا اقول لحضرتك الاستاذ ابراهيم عيسى عليك ان تعلم ان الناخب عندما يجري بقلمه على ورقة الانتخاب فانه يصدر بذلك حكما انا اثق في, أنا في هذا الرجل ولكني لا اثق في هذا الرجل أيوة ما هو أنا عايز تلقى كده على الولاية في الاسلام باعتبار ان احنا تلم مع داعية ومرشح للرياس الولاية هنا للعلم والصلاة ولا وإقامة الليل ولا للكفاءة والقدرة على خدمة الناس ورعاية امور الدولة وحراسة صغورها وللقيام على شؤون هذه الأمة. الولاية هنا لحفظ القرآن الكريم وإمامة الصلاة ولا الولاية هنا لكفاءة الشخص في أداء بمهام منصبه أو المهام المكللة إليه. نعم هو ببساطة القرآن جمع بين الاثنين وقال إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي هو الذي. المؤمن. لا ما هو الأمانة من ترضون أمانته أمانته هي أمانة الدين اللي هي القدرة على القيام. التأويلة. على كل حال. لا اي, أي اجابه ما هو لا لا لسه أي انسان غير ملتزم شرعا لا يصلح ان يكون رئيسا للدولة ليه يعني ما بيصلح مثلا م... يا لا يصلح مطلقاً. مطلقا ليه حضرتك لا لا لا احنا أنا... اجابتي احنا تعبنا انا ما اعرفش بس انت عرفت و مبيصدقش ازاي انا قلت انا عرف انت حضرتك بتقول انت بتقول حضرتك انت, قلت. قلت. انت اي مرشح لا واحد ما بيصلي لا يصلي ده انت حضرتك اللي قلت ايوه انا بقولك اي مرشح لا, لا يصلح صح. كويس انا ما اعرفش انت تعرف منين انه بيصلي او ما يصليش انا بقول لك انه لا يصلي انت تعرف منين انه بيصلي ولا ما في حدوته في حدوته جميله قوي اسمها مم. ان في حاجة يوم الجمعة اسمها صلاه الجمعة الناس بيروحوا يصلي الجمعة ويشوفوا بعض بالصلاه وما يبر والفجر بيروح يصلي الجمعه مش مطلوب اكتر من كده انا بس عايز اقول لحضرتك احنا كشعب يا استاذ ابراهيم تعبنا قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي طول عمرنا من شخص ااا ما فيش في قلبه خشية لله. احنا عايزين بقى حاكم فيه خشية لله يعني يعني يتق الله في الست الغلبانة. الست اللي تركب ميكروباص تخبط بالكوع دي ولا تتبهدل ولا قدام المستشفى الرجل يقول لها مش عارف يا ستة انت لازم في حد قلبه يعني بيخاف من ربنا واحد مش محتاجين له اجهزة رقابية غير بعد ما هو عنده جواب واحد بيخاف من ربنا الخشي دي ما بتجيش غير بانه حط دماغي في الارض اسجد قدام ربي وقول يا رب اغفر لي بس تعرف يا سيد مش مهتم خالص بالحكاية دي بانه يبقى عنده خشل ربنا لانه ده بينه بين وبين ربنا انا مهتم ان يبقى بيرتدع بالقانون وملتزم بيه ومسؤولياته انا وصوم صلاته وصومه وقيامه لنفسه أنا لا أجازة عليها يوم القيامة لا سلبا ولا إيجابا إنما ما يفعله في الأمة وما يلتزم بقانون الأمة وما يلتزم بحاجات الأمة هي الأمر المعني وكم من تاريخ وجدنا فيه يعني خلفاء مصلين قوام الليل ومع ذلك يعني نشر بلادي فتنة وضلالة أنا أزعم أنني وشعب مصر كله بالكامل في الحواري والريف لا عايزين واحد يخاف من ربنا وما بيعتبروش ان الصلاة والزكاة والصوم والحاجات اللي زي كده دي نافلة وان المهم يرتدع بالقوانين المهم شخص يكون عنده عاطفة صادقة تجاه الناس لا انا بقى من ان الشعب المصري كله بي... لما بيجي ينتقد حد بولك دعمل فيها فيقي ودولة بتوعفتة ولا يطمئن في الغالب الى من يظهر التدين ومظاهر الاسلام بينما يبطن ما يعرفه القاصي والداني ان ده بيأكل بال النبي وان ده شيخ منصر ده وده. بالعكس ده يعني تاريخ الشعب المصري كله يقول انه يعني لا يطمئن الى يعني الشيوخ الذين يدعون الاسلام والدعوة الإسلامية بينما يمارسون عكس ذلك ما أشوف حضرتك مع مع الاجلال الكبير لقدرك توردت لتاني مرة في مم. نفس المسألة كويس. وهي اننا لما باجي اتكلم في النقطة به بتتكلمني في النقطة الف احنا اتفقنا انه القوي الامين لا انا كلمت الف مكرر حضرتك قلت انا ازعم انت وان الشعب المصري كله رأيه انه اللي بيصلي ويصوم ده امور مهمة جدا وانه عايز المرشح بتاعي بيصلي ويصوم انا بقول لحضرتك ردا على النقطة ألف مش مروحتش لنقطة بيلسة انه ده غير حقيقي بل عكس هو الحقيقي انا ما كملتش بس لو سمحت اتفضل احنا بنتكلم عن القوي الامين وبعدين رحنا داخلين في موضوع واحدة منهم اللي هي الدين فحضرتك بتقول لي لا لازم كمان القوانين ما انا مش معترض على انه النقطة به دي انا عايزها برضو القوانين والكفاءة وانه ما يبقاش بتاع يعني. انه ما يبقاش بتاع فتا وانه ما يبقاش عامل فيها فيقي وانه ما يبقاش درويش وانه احنا كل ده متفقين عليه نقطة الكفاءة السياسة الفهم الادراك بنا دولة دولة حديثة تنافس بلاد العالم الاوروبية والامريكية كل شيء متفقين في النقطة دي انحنا بنتكلم في النقطة الاولى هل ما يهمش انه يبقى شخص يخشى الله هل ممكن يكون بيشرب خمرة ولا بيصلي خشياته لله خشياته لله هل طيب موضوع... خش... مطروح للعامة وللكافة الإجابة نعم خشيتك لله محل نظر عندنا أنا مال أنا بخشيتك لله لأنها لمصلحتك وانا أدرك ده إزاي أدخل في قلبك هو ده الحس أدخل الشعبي في قلبك اللي حس الشعبي يا فن بقولك أنا بدخل في قلبك ما تيجي حضرتك ننزل إن أي بلد في مش عايز أنت في, في بلد عايز حضرتك أنت أنا أعرف خشيتك لله إزاي أدخل في قلبك قول لي دليل هل مثلا لما أجدك ملتحيا مصليا تتحدث في الدين فأنت تخشى الله هل أنا من ده ولا أعرفه من ترجمة عملية في الحياة أيوة عشان كده الترجمة العملية اللي في الحياة بتظهر قدام الناس كلها مش الصلاة للمسجد ترجمة في شغلك بتنضي على قرار مش عارف ايه كويس ولا لا بتنصف اللي بيعمل في, الم في المصلحة الحكومية اللي عندك ولا المصلحة القاصة بتدي للعمال حقوقهم ولا انت راجل تخشى الله وبعدين تخشى درايب يعني دي دي مسألة أنا اللي بق... اللي أنا عايز أوصل إليه إن حضرتك بتقدم في حواراتك إن الجزء الأخلاقي في المرشح واحد من المميزات الرئيسية التي تقدمها من الشروط, من الشروط. من, الشروط. من الشروط وأنا بلاقش حضرتك في الشرط ده يعني لا أتحدث من فراغ حضرتك من دي لفرصة أقول لك تبدو في سبع دقائق القادمة اه فضل. خلاص شوف حضرتك <تصفيق> احنا دلوقتي مش بنتكلم في ندوة ثقافية انا وحضرتك احنا بنتكلم في سياق انتخابات صحيح وبالتالي اللي يحكم المسألة دي الحس الشعبي ان الناس بالفعل لما بيجي المرشحين يقولهم واحد واثنين وثلاثة واربعة بيتكون حس شعبي تجاه المرشح يقولك لا ده واحد يعني انا اضرب الحضرتك مثلا صحيح طبعاً بس بدون أي تعريض بأي مرشح من مرشحين لأن ده شيء أنا يعني أخلاقياً مش عايز أثناء إنما لو أنا قدام شخص الدم اللي بيجري في عروقه أطاق تحمل إنه هو يعرف يتعامل ويعاشر والظلم أو النظم الظالمه أو يتعامل معها ويستمر وببرود شديد انا في رأيي انه النخوة والدماء اللي بتجري في عروق المصريين لا تستطيع انها تطيق من كان يلقى الظالمين بمتال بساطة ويتعالون معهم يضرب مبارح يضغل نهاردة يعمل كده ده حس شعبي حس صحيح. شعبي المواقف واضحة ان راجل تعامل مع الطغياء والطغيان وكان يعني حفيا حافلا بهم انما مش, مش موضوع بينه بالنفس برضه ما هو فيه مش خشياته لله ما هو دي بقى النقطة مم. ده مش الفكر الاسلامي الفكر الاسلامي ان الاسلام مش علاقة بين الانسان وربه ده مش صحيح ده دي فكرة نصرانية مش فكرة اسلامية الفكرة الاسلامية ان الاسلام علاقة بين الله وربه تنعكس وترى وتشاهد لدرجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان لو اعرف ان, إن اخلي واحد امره يصلي بالناس واروح لناس بيصلوا في بيصلوا مش تركين الصلاة بيصلوا في بيوتهم احرق عليهم بيوتهم ايه الحديث الغريب ده لانه لازم يصلي لازم المجتمع تتراء فيه البعد عن الطا المعاصي ما اقدرش انا اعتبر ان انت حضرتك لما تنزل حي شعبي او قريه حي ده فين يا فن؟ فندم كل كتب الفقه في كل كتب الفقه. اه يعني باب باب الجماع الجماعه هتلاقيه موجود لو فتحت في البخاري هلاقي كل اي كتب أي... يحرق الناس وهم بيصلوا في بيوتهم اي كتاب فقه حضرتك عندك اي اختار اي كتاب بدل من فقه السنة وطال لا كتب ده موضوع بقى أنا هنعمل مع بعض حلقات كثيره جدا لان انا بقول ان الاجماع مش دليل صحة عندي الحقيقه ما شاء الله انت حضرتك بقيت من الائمه اللي بيدعك ليس عندي لدليل صحة الف مبروك عضو لجنة الفتوى وحصار رئيسها الفتوى تحتاج الى عالم سبق ان انا فاتيت دلوقتي ها وانا فاتيت وانت تقول عندي ليس بدليل ده دي ده كلمة كبيرة ده, ده, ده <تصفيق> ولا شيخ الأذر طبعا البخاري فيه انه بتصحر ولا لا م... أصدق هذا ولا يعني ولا ولا يمضي في ذهني بتصديق ده ما عموما هراجب بتقول لنا انه العلاقة وده كلام مهم جدا أن... العلاقة بين العبد وربه، دي فكرة غير إسلامية لابد ان تنعكس إفلامية. على الواقع تنعكس على المسلمين اللي حوالي احنا بنتكلم في تنعكس يعني بمعنى انه لما ينعكس بقدر نتكلم انما حضرتك بتقول انه خشيته لله خشيته لله بينه بنفسه لا برده مش مفرانيه دي خشيته, خشيته لله لله فعلا لا يعلمها حق قدرها الا الله طبعا لانه لا يطلع على القلوب الا الله لكن مع عكسه يعني اه اه انعكاسها الشعب موجود موجود حتى بنصوص القرآن والسنة يعني مثلا انت لما بتيجي يقول ايه في الاختيار مثلا رضيه رسول الله لديننا افل انا رضاه لدنيانا طب اش عرفك انه هو دينه كويس اش عرفك انه هو دينه وش معنى الدين ماله الدين مكفية دنيانا انت مش حولك تكلمت مرة اظن عن سيدنا ابو بكر او حال زي كده تناولت مثل هذا طبع. فبالتالي الناس بتقول انه ده دينه كويس الكلام ده يا استاذ ابراهيم لا زال موجود في احي لازال موجود في قرآن الناس عايزة الشخص اللي مش جواه ذئب وبيؤدي أداء وخلاص ويوم ما يحصل غفلة دينه كويس ده اللي هو علاقته بالناس كويس مش دينه كويس بمعنى دي علاقته بالناس كويسة دي, دي علاقته بالناس كويسة ممكن يعني ما يمكن انه يبقى علاقته بالناس كويسة ملتزما الرئيس الحاكم ملتزما بالقواعد والقوانين اخلاقه كويس مش بالضرورة مددى لازم مش الضروره بيصل ما تقولش لازم بس يا سوسي حازم أنا أوجه يا أخي أنا عايزه هو ما أنا, لا أنا. ما لايش لا وانت ما يعني من شروط الحاكم في يعني. الاسلام شروط آه. الحاكم في الاسلام الدين من شروطه الدين إنه ما يكونش واحد مثلا في رمضان بي بيشرب سجائر ويشرب اهوا الصبح قدام الناس ده ما ينفعش ده واحد أساسا يعني خالعة خلع الطاع كمبدا خلاص انا مش ما ينفعش ما ينفعش يبقى واحد مثلا بيرتكب المحرمات حتى في شخص واحد مثلا ولا عايز بلب زنا او بيشرب مخدرات او بيشرب خمر انا مش مدي الحاجات دي وصفها ازاي يعني راجل بيشرب قهوة وشاي ده انا طبعا مش معتقد ان القيران هيقوم عاملها علنا في القبه لا كثير. وكان فيه وكان فيه رؤسة فيه رؤسة رؤسة في كتير في كتير في رؤساء تحرير كده وفي امتحانات كده انا بتكلم رؤساء دلوقتي ما انا لحضرتك حل... حل... حل... حل... في ننقل بس ننقل لانه انا اعرف منين اعرف مين انه ما تقوله ده وهو قاعد في بيته ما يمكن في نهار رمضان اذا ما عرفتوش خلاص انا بقول بديل دي القصه هذه هي القصه انا عندما لا القصة اقدم هي نفسي إن الحس للرياسه ينظر. لا اقدمها اقدم نفسي للرياسه اقدم برنامجا ومشروعا ما لا اقول انني لانني انتخبون غير صحيح غير صحيح غير صحيح لانه مش العبرة بالبرنامج والمشروع العبرة بأنك تنظر إلى هذا الشخص فتقول أيها ده أنا مطمئن إليه ده صاحب عزم ده فاهم ده لما بيقول هو صادق ده ما عندوش الاعتبارات بتاعت أنه عنده علاقات أنا خصمي الرئيسي العلاقات الخلفية ده علاقات بأمريكا وده علاقات بكذا ده بينظر إليه بيكون صورة معينة الصورة دي من ضمنها أنه هو إنسان عابد لربنا ولا مش عابد لربنا مش لازم يصلي قيام ليلو حتى تتورم قدماه مش لازم يقعد يقرأ قرآن لغاية انما بس يبقى معروف انه شخص مش ذئب قلبه مش مهم ربنا ربنا ايه انا عندي واحدة بتجيلي ارتاكب معها الفاحشة وعندي خمر وشابه لازم ده الشعب مرشحين مجانين يعني انت بتتعامل بالضبط. كأنك انت في مواجهة مرشحين مجانين بس لو حضرتك. مساجح بقى... زم صلاح وسميعيل ورشح نفسه في الرئاسة أمام م مرشحين مع تيه. يقولوا. هم مش إن إحنا بنسكر وبنشرب ومش عارف إيه ستات يعني بقى ودبق النقطة. ودي بقى <تصفيق> النقطة. دي النقطة بقى. الفرق اللي بينه وبين حضرتك. ان هم مش بيطلعوا يقولوا كده بس مم. انت حضرتك لو مشيت في دوائر مصر كلها مم. هتلاقي ناخبين مصر كلهم عارفين المرشحين ويعرفوا يقيموهم يعني هم كانوا عارفين ان كان عندنا رئيس سابق له في حكايه البوت كده شوية انا شخصيًا خبوب يموتوا فيه وبيضاعوا و... و... إذا جاهلت خلاص إذا و... لم أعرفه خلاص طب خلاص ولا يعرف المرشحين خلاص, خلاص. بس ما خلاص انت مايتم كل كل مصيل عارفين إنهم كده يا, يا فزيم أنا لم أقل هذا بقول لك إذا عالموا هذا إذا ما عالم... قلت هنطلع عن نواجه مرشحين آخرين بأن هذا شرب للخمر مين مرشحين آخرين مرشحين ما آخرين موجودين دلوقتي وأنا بتكلم عنهم إن هم كده لا ما حد جاب سيرت المرشحين اخر لا, أخرين. لا يو... خلاص انا فاهم غلط خالص انا ب... انت حضرتك طرحت غلط فكره فكريه ثقافيه مطلقه انه هل يا ترى حضرتك اللي طرحتها يا فندم هو اللي تقديم تقديم انا طرحتها اللي انا طرحتها اللي انا طرحتها طرحته. يعني اللي انا طرحته. مجرد مبدأ انه اذا كان هناك من لا يطيع الله هل يصلح حاكما انما هل انا بقول كده على المنافسين لا لا كلهم طائعين يا رب العالمين يعني انت تقدم نفسك باعتبارك طائع فأولى بالولاية لا هذا موضوع تاني لا لا لا لا لو هنتكلم لا, أنا لا هنتكلم, لا, لا, هنتكلم. هنتكلم في لا, إيه؟ لا أنا أتكلم <تصفيق> على الفارق هنا إنه قد يأتي من هو أكثر طاعة مني لكن الفكرة في حكتين في المنهج اللي أنا بدعو إلى التمسك به إيه هو منهجي فإذا كان منهجي منهج سياسي يدل على كفاءة وإدراك لأمور الدولة وانه في مخاطر يعني يضرب لحضرتك مثل خطير جدا البترول الذي يستخرج من باطن الارض في مصر وبيقوله انه يخلص 16 سنة او 20 سنة او 25 سنة ويعوده يقوله هينتهي ومش هيبقى فيه بترول هل طرح على شعب مصر ولا مرة واحدة انه يناقش نسبة الاستخراج ونسبة الاحتفاظ باحتياطي نطلع قد كم في المية ونسيب كم في المية ولا مرة ولم يحرك أحد ساكنا لما يجي حاكم النهاردة ولا يضم برنامجه هذا الكلام ولذلك أنا معتبر جزئية مهمة أنا النهاردة مش بطرح نفسي بقى كواحد الظهر بيدا يقوم يصلي وبعدين يرجع يقعد مبتسم للناس لا يرجع يقضا ها يعني يقض... بس طرح نفسك إن لما الظهر بيدا بتقوم بصلي لازم. آه. لازم لازم ما ينفعش الفجرة اللي هما مش موجودين في المرشحين عشان بقى <تصفيق> الفجره <تصفيق> <تصفيق> لا يصلحون لحكم الدول اذا كان في امريكا لما قالوا ان جورج بوش الصغير <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> جورج بوش <تصفيق> الصغير قالوا ده كان يعاقر الخمر الامريكان ما كانوش هينتخبوه لولا ان هو قال انا ولدت من جريفون فهد <تصفيق> <تصفيق> الامريكان ما متدينين جدا يا فندم طيب <تصفيق> بقى احنا يا يعني. راجل يا راجل بقى الامريكان حريصين على انه ما يكونش رئيسهم ممن يجاهر بهذه الامور واحنا خلاص للدرجه دي ما هو انا مش فاهم انا برضو بتكلم عن مرشحين التانيين اكيد انا بتكلم عن الفترة <تصفيق> <مصطقة. تصفيق> ان لو مرشحين ما فيش حد بيجاهد. في مصر كلهم محترمين <تصفيق> <تصفيق> وزي الفل ورائعين وكل حاجة الاستاذ حازم <تصفيق> صلاح ابو اسماعيل الداعيه وال... والقانوني والمحامي والمرشح للرئاسة اعتقد انه احنا بينا حوارات ستطول وسنستمتع بها كثيرا واحنا مش عارفين لسه الانتخابات امتى فقدامنا حوار واثنين وثلاثة <تصفيق> فنستفيد فيه فايدة من فايدك يعني اللي احنا ساعدنا به النهاردة و... واستطيع نعاكد لك ان انا ساعدت بالفعل بلقائك وشرفت بيه والله <تصفيق> يخبرني <تصفيق> والى لقاءات قادمة باذن الله حتما احنا معدنا قد ازف الآن فاريد ان اشكر السيد حازم صلاح اسماعيل تماما واشكركم واذكركم ان الغد باذن الله يحمل اليكم نجم الاعلام العربي الكبير أستاذ محمود سعد في حلقة في الميدان للأربعاء وأذكركم جميعا أنا والأستاذ حزم صلاة إسماعيل بالجمعة 8 يوليو الثورة أولا الثورة أولا الثورة أولا شكرا